هذه صلاة نعوتية لعبد القادر كيلاني قدس الله أسراره ونفعنا الله ببركاته بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا بني الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله الصلاة والسلام عليك يا نور سر الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب الحشر والشفاعة الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا ذا العرش المتين الصلاة والسلام عليك يا شفيع الأكرم يوم القيامة اللهم صل على محمد السيد المؤمنين Allahümme salli alа Muhammedin el-Seydil mursaleen Allahümme salli ala Muhammedin el-Seydil Nabi Nahi Allahümme ala Muhammedin el-Seydil Nabi Kureyşi Allahümme salli ala Muhammedin el-Seydil Haramey Allahümme salli ala Muhammedin el-Seydil Attahiy Allahümme ﷻ ﯾَسْلِي عَلَى مُحَمَّدٍ السَّيِّدِ النَّبِيِّ الدَّاعِيِّ. Allahümme ﷻ ﯾَسْلِي عَلَى مُحَمَّدٍ السَّيِّدِ النَّبِيِّ الطَّقِيِّ. Allahümme ﷻ ﯾَسْلِي عَلَى مُحَمَّدٍ السَّيِّدِ خَاتَمِ الْأَمْيَاءِ. Allahümme ﷻ ﯾَسْلِي عَلَى مُحَمَّدٍ مَعَ الشَّمْسِ إِذَا أَصْبَحَتْ. اللهم صل على محمد مع الشمس اذا كورت اللهم صل على محمد مع الجنه اذا انفت اللهم صل على محمد مع الشمس اذا شقت اللهم صل على محمد مع الشمس اذا شقت اللهم صل على محمد مع الشمس اذا اذبرت اللهم صل على محمد مع الشمس إذا تجرت اللهم صل على محمد مع الكواكب إذا التفارت اللهم صل على محمد مع الأرض إذا فطرت اللهم صل على محمد مع البحار إذا سجرت اللهم صل على محمد مع الجبال كيف نصيبت اللهم صل على محمد مع العشار إذا عدلت اللهم صل على محمد مع الوحوش إذا حشرت اللهم صل على محمد مع الارح إذا بُكّت اللهم صل على محمد مع السدور إذا خُصلت اللهم صل على محمد مع الجبال إذا سُيرت اللهم صل على محمد مع الحاجات إذا قضيت اللهم صل على محمد مع الجنة إذا أذنفت اللهم صل على محمد مع الدرجات إذا غفعت اللهم صل على محمد سيد المسلمين Allahumma salli ala Muhammedin sied el mücahidin. Allahumma salli ala Muhammedin sied el müşahidin. Allahumma salli ala Muhammedin sied el murabitin. salli ala Muhammedin sied zahidin zayedin. Allahumma salli ala Muhammedin sied el Allahümme ﷲ ﷲ Muhammedin Sıddıl Kafiin. Allahümme ﷲ ﷲ Muhammedin Sıddıl Sabirin. Allahümme salli ala Muhammedin Sıddıl Alamin. Allahümme ﷲ ala Muhammedin Sıddıl Nasirin. Allahümme ﷲ Muhammedin Sıddıl Cayıpın. Allahümme salli ala Muhammedin seyyidir râhimin Allahümme salli ala Muhammedin seyyidir râhimin Allahümme salli ala Muhammedin seyyidir muhsinin Allahümme salli ala Muhammedin seyyidir sâdiqin Allahümme salli ala Muhammedin seyyidi mütesaddiqin Allahümme salli ala Muhammedin, seyyidil abiyin Allahümme salli ala Muhammedin, seyyidi l müzekk Allahümme salli ala Muhammedin, seyyidil tahirin Allahümme salli ala Muhammedin, seyyidil mutahhirin Allahümme salli ala Muhammedin, seyyidil Allah'ım salli ala Muhammedin Seyyidil Şakinim Allah'ım salli ala Muhammedin Seyyidil Varifin Allah'ım salli ala Muhammedin Seyyidil Tevvabin Allah'ım salli ala Muhammedin Seyyidil Şafi'in Allahumma salli ala Muhammedin Seyyidil F اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المتقين اللهم صل على محمد سيد المؤلفين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد النادمين اللهم صل على محمد سيد القالعين اللهم صل على محمد سيد المنفقين اللهم صل على محمد سيد الأظهارين اللهم صل على محمد سيد الاكرمين اللهم صل على محمد سيد الأنجابين اللهم صل على محمد سيد الأشjaعين اللهم صل على محمد سيد الأوالين اللهم صل على محمد سيد الأطحالين اللهم صل على محمد سيد الأولين اللهم صل على محمد سيد الاخرين اللهم صل على محمد سيد المحمودين اللهم صل على محمد سيد المخلوقين اللهم صل على محمد سيد ولد اعدا Allahümme salli ala Muhammedin seyyidil melikil ümmi Allahümme salli ala Muhammedin iseyyidin Mustafa Allahümme salli ala Muhammedin iseyyidin nebiyil Hicazin Allahümme salli ala Muhammedin ma'an nehari idâ Allahümme salli ala Muhammedin ma'an meyli idâ Allahümme seni Allaha Muhammed'in yadediğin yağdırlı ve almatır. Allahümme seni Allaha Muhammed'in yadediğin rıhlı ve sırar. Allahümme seni Allaha Muhammed'in yadediğin nbaatı ve mafiiha. Allahümme seni Allaha Muhammed'in yadediğin yurı ve puhuşha. Allahümme seni Allaha Muhammed'in yadediğin jinni ve اللهم صل على محمد بعدد الأيام وساعاتها اللهم صل على محمد بعدد الملائكة وتسبيحها اللهم صل على محمد بعدد الخلائق وأنفاسها اللهم صل على محمد بعدد الشهور وأيامها اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه اللهم صل على محمد بعدد من لم يصلي عليه اللهم صل على محمد بعدد كل شيء من خلقك اللهم صل على محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد الطيبين الطاهرين وارحم على أهل بيت محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بحق هذه الصلوات أن تغفر لنا سيئاتنا وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله أجمعين برحمتك يا الله الرحيم